قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن شاء الله يزار ورستاتنا هنا ونور فالله سبحانه وتعالى توحيد العبادة يأملكوا التوحيد أن توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى يسمى الجنبه توحيد ولدتو يا الله تشوقني من نجس أنه كان عنده بجعون ماكوى من دم ماكوى عند النهو اللي الجن قد يتولي لأن النهو اللي يتولي دان لبت ومجلزنن بإذن الله تعالى هنا أرسل لأن المرتبة يتقلدنو ويما يتقببو توحيد الأسماء والصفات صوي الزند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 سويت بتليم رأسها توحيد الأسماء تكرة سي الله ينبر. توحيد الأسماء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 نزيدن هؤلاء ماستكع كليه ميد هربوا طرات، كسلفوا السنة انزر سنة يو، بهون جذي، هني هل تقولتيه تستطيع لنا الله سبحانه وتعالى خلايبت القصناو آية، سلفوا كنبا من ما ينفنا جر لي، يعني بتعرونا جر لا يتكتل سو، كسلفوا اشتلقو تشون الناس شو سابقون من المهاجرين والأنصار، كدام يوتشهونود لما جمر يا وتشو كمهاجر كمك ما كانت كمطوت. والأنصار مديناهنو نذن هجراب سويتني تقبلوا والذين اتبعوهم بإحسان إلى الله سبحانه النذيان دمو النذيان دمو الله نذين سويت بترؤي تكتلوا تشوي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله الناس يودد الناس مكسو يودد طيب هن آيات يعني ما لكم الله سبحانه نود يودد لا تشوي يتكتلوا سويت تكتلوا سويت ما جنات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 الفرقان لا يمتغني عن الآية سترق منه ويمسي فسر منه لإمام لمتقوش. يعني لأن الله لم يفرسوش مريوش إماموش أدرقا بلو مالعات أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا كما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم أئمة مريوش أدرقا نقتدي بمن قبلنا كن يابفت بنب برسوش يمن من من رأيهون بعد بادرقان ولكن أئمة لمن بعدنا ان المسلمين يقولون من المسلمين لمن بعدنا المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين طيب ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين لكن ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان سلفوك ينسو رأي ينسو أستييت ينسو تكبر هنلم بيتين يوم زمن لاي وسدن ينيا ينبت نبارع يهوني تالي سنت لغبرو إنيا كممنا يو أستييت كممنا ملامتوك يتشالو ناتو هولي ما لتنوب النسو ينبت كالتلبة من قد ينسون كالتلبات ينبت كالتلباتو من قدوك هنلم يتشالونا يبلد ناتو إمام الشافعي رحمه الله تعالى امام الشافعي امام النمو متن تلك امام عندهم متن يعني امام الشافعي ما قال امام أحمد رحمه الله تعالى سقط امر من منكم امام احمد قلتم يا ليت تتقاقموا بهونهم معناته امام احمد عند تتقامه ياهن امام الشافعي يمكن طيب إمام الشافعي رحمه الله تعالى هم, فوق هم فوقنا إلى السلفيه هم فوقنا النسو في كل علم وعقل ودين وفضل بهل بأوقات باعستعسر باهيمانة يعني أم بكوت بتتباع لنجر بدرجة بزيه كل نجر أن ذي كنيا بلايا وكل سبب ينال به علم كل سبب دمو سبب علم يميت جانبه سبب تقول لا النصو كنيا بلايا يعني ነሱ የበላይ ናቸው ከኛ አው ይድረፉ بيه ሁዳ ወይም ደሞ ቀጥሰኛ መንገድ قناهቻ የሚገኝበት የሆነ መንገድ ወይም የሚሆነን سبب ለማግኘት الناسو ከኛ يتجا بوና የበላይ ናቸው ያንን لنا على انظر ورايهم لنا ለኛ ለኛ የሚያረጉት استيايت ማለት ለኛ ያላቾ ማለት ማለት خير من رأينا لأنفسنا أن يال راسة كلا رأي أن الصليمة مثل رأي يبلت اتشهدنا رحمه الله تعالى الذي الشعبي رحمه الله تعالى كما خرجه الخطيب خطيب البداري الفقه والمتفقه بالتبادل كتاب لي عرامة ذا بسند دعمته صالح ابن مسلم نذيل كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي جاءنا برقيم أن يصوت ويم أرادتونا لا، فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء كذا إن ذهالة كان يصوت معنم سيد يجيك أو منا منا جرس براسو شعبي رحمه الله تعالى إن ذهالة إنما هلكتم يتفادفوا تكو حين ترقتم الآثار آثار ركن ويم فصحابك الناس التابعين يجك كأتباع التابعين مجنون تقباوج آثاري بالله باتقلون على آثار بتقلون ديزو تقلليهن السم سي سي لك أكاد بتوين لهم آثار تبلو سيتراك سمة كتابي وجه وكأت... آه... وي كأعفون أصحابك وتا كتابي وجه يتغني نجاروش من يبالالو آثاري يبالالو طيب النازين نجاروش بتوات شو هن؟ وأخذتم بالمقاييس قياس ملامنت مس يعني عند النجاريزو ما قياس مالهن؟ النازية هينت نجار بجمرات شو جذي؟ تأفاد شو هلا شعبي مالهن؟ تلازي؟ نقرتون هو اللي يمس الناي، أستيت هتجليهن ميجابو، سلفوتيه لببة منجدن، رحمه الله تعالى بتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات مكمل عل دون، تذكر ضمن النت، الجبن يطبك أربونهمي، يمي تقصوت ينبرو، يمي التوحيد، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، صحيح صحيح البخاري لا كتاب التوحيد من كتاب عنه مزاوص ما لهم كتاب ست كلهم من ميوره سلام عندهم ثلاثة مصفات بدقلوا مالهم وكذلك ابن منده كتاب التوحيد ثلاثة مصفات نصفه ابن خزيمة كتاب التوحيد وليزافه ثلاثة مصفات ليلة وشم ليلة وشم أكالات عند رد لك إمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على, على, على الجهمية الزنادق أثمان ابن سعيد الدارمي أبو سعيد ابن ااا مع أنه من ريس إليه بشرن اللي من ريس إليه يا وتو تناجم تسهف عليه كلهم يا وتو توحيد ولو ميا وتوتنا كتوحيد قيد تجنعني با كفر النا إسن منا مكاك لعلهم فرق لمجلد أبو لهم يا وتوتنا در عبزان يتوسل من دنا يعني سلا أسمع والصفات سلا زيه النزيه نجاروج شلالي بالوي القرب كذلكه النجارم تكالتلال ابن هيمية رحمه الله تعالى لم در تعارض العقل مع النقي بيان تلبيس الجهمية حتى أقيدة الواسطية الحماوية الصفادية أن ذي كتابة شو تقلان لنا سناع و استعجمني بابزات توحيد الأسماء والصفات بابزات في ذي التيال مدر أهل لنا تومي جبا نتواجه من دنو أهل السنة كسلفه توحيد العبادة مي بالوناجر إن دميت أنا ويندمي مولده قال ويب... سوال قلت نجره قلت لعلك يهونو مسروطين بمسرك بهو ننجي.هما نذين جرت ولا تمندناشوا ذبالو إثبات صفات الكمال مجملة إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل يا الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ملؤهن بحراتن ما زدناه ردا على أهل التعطيل التعطيل سوتشن التعطيل ما له يا الله سبحانه وتعالى سمينتنا بهارات تربون بمسطعات تسوين ما قرار بطهونه أكلات أهل التعطيل بالله أهون الداد بت بمسارين تكاسنا عند جهمية عينت يعني بفي تكان بروت ما أنتن أهون أحباشك أشاعيراتك يا شاعيرات حقيقة نيتهاشوا من دنة تعطيني بل عندهم منهجتة كجهمية وتش كقدمته تش جهمية وتش بتأمد يكفان السبب المستعدي من تقسيهونا بهالعلي إن شاء الله عون نتبوش الندنسات نمعلسنا يم جمره هنا لا الله سبحانه وتعالى ملؤه وبحرعته مازدك ولتَنْيَ بَيَانُ أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُ أَنَّهُ المستحق أو أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُ مستحق لهن يعني السو يتجبان لهن للعبادة لا إله إلا هو ك سوتي ليلى بؤنت يمين لك أملك أندليله الله سبحانه وتعالى بتش بتش إنك العامل كوت عامل كوت ردا على المشركين يهدموا مشرك وش لاي؟ أرد دب مدرج مدرج. دي صفت يعني صفت زي قاعد الموت وحيد إن شاء الله شرك شركم يانس صانو مالكهم بزوبوت ابن تيمية رحمه الله تعالى يهم مثلاً دقرين كل معطيل لابد أن يكون مشركاً والتعطيل شر من الشرك معطل هون أكل بتكل على مشريك مهونه أي كريم تعطيل ميبارونا كرتمو كشرك يكفى نويله ابن تيمية يهني دقر راسوا على وها إذا لو تمشي سلفوتش كسب في تين البروس سلفوتش من تينيا وتأخر نو سلفوتش باي باي قام ماله، إيه إذا لو تلك عندن يوم من دنا بمسكين يفج هون إذا ان يوم من دنا لا الله سبحانه وتعالى ملوء هون بحرات وجن هالسدك ولت تجنيه دمو الله سبحانه وتعالى بتجنيه لتملكن لتملكن التي تقرب مهون مرة جعت مالت النزيه كان نزيه ولت عندنا جروش كليلة صية وترحيد الأولى عبادة ألت مالنا دة مالت ማለት طيب لازم نسبان نو سلفوتش النزيهولات نجاروتش النزيه, النزيه التوحيدج أسماء الصفات النا الهيية خالدة قينيو ويمدمو عنده باعندو عنده كليلنا عنده دم ماي مالا يقدر لزوجته بزكزي لازم نام الطاعو سلفوتش جهمية وتشن يم يعمل كتن يالو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عندما توصل ماي عندن يا هجرالي أكوابي متنو تللك إمامه بزوزة جبوا تاني بدل دعوتك ااا ترجم يعني تر ااا يسون ترجمة عندما تاريخون سجلتو من يلالو اجتمعت فيه خصلة الخير كلها خصال الخير كلها ترون يترنن تبحر تقلع لا ترنن يترنن تترنن تبلو من الدلجة تقلع لا سلعتا جينتر إلا نبوءة نبي النسيج يعني مجاهد نبر، زاهد نبر، عالم نبر، محدث نبر، ليلى من يلا نبر ما من يلا لا رحم الله تعالى، بخاري خلق أفعال العباد سبعة سوستين يا قلت زين أو ما كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهميين، هلم هلم حزبالة، يوم يعمل كوتن أكح ليه هو قال له ويسكر لا مند إنه إني على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 القرآن يا الله سبحانه على نجد جرم وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جبريل لمو محمد عليه الصلاة والسلام لي اردت كل صاحب هوى يعرف من الله كلم يسميت بلتميت الله ما ندهن يا أكرم ويعرف من يعبد من يملكون ما كانوا الا إلا الجهميات نزاجهميات سيكر لا يدرون ما يعبدون م يعمل كوت أكتر؟ أيا وقوم معنا. النزيجهم يجواش مال إندوهن. نسي جنت بشر المريسي وأصحابه. بشر المريسي وأصحابه. بشر المريسي النا وأصحابه هلا يعني يصوم. بشرالمرسي يتبع له صويه جهمينا بق. النا يصوم أصحابه مالت الصويه تكتتلو سوويش عندما مالت. يصوم قادريوش مالت الصويه تكتتلو سوويش. بشر المريسي نتكتلوا سوويش. الذي سوّج الناس بشراء الميرقيسي من عمل كوتنجيتا أو كوتمالا. طيب. محمد بن اسماعيل الترمذي عن زهله سمعت المزني مزني سملت متوس الساعرات النّيا أمت هجرة كباري يموت. نعم. يقول لا يصح لأحد لأحد توحيد لا يصح لأحد توحيد إلا حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. لا عندما قال عيون الله تموت أه يتجب عيونهم. تستككك لا يكون التوحيد نيبالو نغر توحيد يتستكك لا يبان ان توحيد الله يبان ما هي حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينو كعرش بلاي مهون اسكاو قدرس بصفاته وبباهرياته معناته قلت معمد محمد بن إسماعيل الترمذي لزيلا قلت مثل, مثل أي شيء عندما منى اينات لمثال يعني يعني هي بصير بباهر بصفاته بباهراته الكون ده من عينت سي له سميع بصير عليم قدير سميع سميع هم هم هناك أصف توحيد توحيد على توحيد عايش توحيد الله توحيد الله ايباله على يعني الله سبحانه وتعالى كعرفبلا عادننا الله سبحانه وتعالى كعرفبلا يالا نويالا أكل مياك في العين الثقة امزين الصو من يباله توحي دله سلم الناسوا الله يباله ما أخرجه ابن منده في تاريخه كما في العلو والذهاب ابن منده تاريخه لي ذق وتن لي ذق وتن على كتاب قلت أ ألو بتبالو كتاب أست طيب ليلا ودمتلكوا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب السنة مبالطة كتاب السنة يتأثروا أهل السنة والجماعة عظيدا كأباؤنا كليج أئمة وشيازهم الليهم بزجبا كرسول عليه الصلاة والسلام نكابال دربو تجويامت وتن اعتقاد وام نو يزجبو كتابه بسرعه من الى باب كفته معناته باب من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام باب من زعم يعني يمقتس ان الله عز وجل لا يتكلم الله الله سبحانه وتعالى اي نقر بلوا يمقتس فهو يعبد الأصنام الاصنام يعمل من دون طاعات من منا تعودات إنه يامل ك يامل ك هذا اللي علبة مكنيات من ده إبراهيم عليه السلام لا بارتوسي المدري يا عب... يا عبتي اللي ما تعبره ما لا يسمعه ولا يبصير ولا يضني عنك شيء ما يسمع ما ياي يا كان من أقرى أقرى من لا نتمل من قرب ما يتقميش وانا أكل لمن تدزز هذا سيل ما يسمع ما ينجر من أنت له من ده إنه ما له طيب إين باك كفته بوها بسرو نغغر ما طى طيب ليلو قال الدارمي ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ونثمتو ثمانيه ان يا هجراك ربي متت لك امام لو قلت متتواكو كتابات عدت عندي يوم مندنه الرد على الجهنية ليلو دمه نقده عثمان الدارمي اي ميبالو بالشعره المرسي لا عند رد يضعفه معناته بن يعني رد سباد لا هونو بدوين تاني من التاريخيته ويسمون عنده أكار، بعنده أكار، على ما عندنا نسموه را لرأس من المكلاكال، ويمتك كل إنيا توحيد ألا ولو بشر من رشنة كتتوش يموجتوتن قشة ويم وهلا ويمكتشبه هلا كتتشبه هلا ندزهلا إنما الموحد الصادق أنت إنيا موحد يمبالو كواة في توحيده بتوحيد له أنت إنيا موحد يمبالو أنت إنيا اللهم بجنة أذا كان يمبالو الذي يوحد الله بكماله الله نبمو إنته اه بتجني أرجو ميزن. البحارياتوኡኡልነት ማለት ወቢجميعي صفاته بهሁሉም ባህራቶቹ ደሞ ብቻኛ አይደገው የሚይዝ ነው አለና ከዛ በኋላ يتلا يعو ባህሪያቶችን ተቀሰ القدرة ነው القدره السمع يعني እንደዚህ እንደዚህ እንግለ መስማت معيه ثلوتا መሆን በኋላ تذكرني يا موحد أن دم أيهوني يقلّد أقول له النزية سلف أي مات ولموس سلف سلف وثنية تكلت وعين مات يقلّد توحيد على أسماء والصفات تذكرني يا بتكني يا ملكو السقاة تغني أكل موحد ليباد أن دم أيهش دمانت قال ابن بطة ابن بطة رحمه الله تعالى الإبادة الكبرى عبد تبادو تاك اكتب لي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 الله سبحانه وتعالى نرأسه ودك مارجن ومالت الله سبحانه وتعالى دليل له لا ما وشته ومالت بتنكل بق أنت يعني نبيفل لقبة ممكن قل جميا سيزو يعني النه وذلك أن الأصل أن أصل الإيمان بالله هي قولة عند زيال قبة مكنت مالت مالت ب سبحانه وتعالى يماما مسيرة وجه يجب على الخلق اعتقاده ااا فترة قد يدمني له هنا نجر ما من مالتنه ويمدمو واستوى يأمنه لينوروا قد يدمني هونه نجر في إثباته على من يا يللمهون ليامن عند باري بذلك مباينا لمذهب اهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا بزينगर من يترى يتراراقه ويمراس راسون ياجلله يرا سراقه كمن كنذا التعطيل مذهبوك كنذا أهل التعطيل امنت النزه فطارين يما يصدقون اهل التعطيل مالكت ولا الدنيا ودمون نزيل الوحيد من الله شو ما لس نفتح عليه لما لما من في يومي باله الله سبحانه وتعالى بقيت عنه يعلمون جمر <تصفيق> معنا ما لسنا مع ولا وحدانيته مذهب الشرك الذين أقر بالصانع وأشرك معه في العبادة في غيره لكن لهن وبزينة جر يترا راجع كشرك بالتبيت وجه كشرك سوّج من يعرفوا سوّج ناتو نزيد شرك سوّج فتعرى ناتس تقار كنزا سوّج من الله يثمنه فتعرى عدى بلوات ستقار جن خسقان لان أكل أجرته وعاد بامن بمن لاي بأم في العبادة غيرهنا أشركوا معه في العبادة غيره فأملكوا ليك ميلان أكل أجاروا ما لك عيسان مريمين دلوا تشونم أكلات عندما يجاروا هذاك عندك أبي راملكيوش ما الثال... آه... الثالث الثالث سوستينه لما أن يعتقد أن يعتقد موصوفا بالصفات لأمنه جيت أومني هنا موصوفا بالصفات أن الله موصوفا بالصفات يعني الله سبحانه وتعالى يتجلّز هنا لعملنا موصوف بالصفات ببهرعتوش مع الدهون التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها قد يميهون مع الدهون إيه الصويم يتجلّز بس يميه الجبهة الصوكة متجلّز هنا أريهونا مع البتز قد يهونو بهرعتك ندالوت لأمننا من العلم والقدرة والحكمة وصاير وسائر ما وصف به نفسه لكن ده أو كات اندات الوتع اندات أباد نالوا كم أراسن يجلد أبادشونا جروش في كتابه بق القرآن مستند جلد أب بجلد أبادشونا جروش اللي جلد قد يهون دم يهون من اللي يقنو ليا من قد علمنا له بما وقد نكونه ان كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته أبزان يوال الله سبحانه وتعالى أن دال لا يميمه دمو من أمد الله سبحانه وتعالى بتجنيه ثم لكنده هنا من يا الله سبحانه وتعالى فيكون في الحاده في صفاته قادحا في توحيده تعدا يهونال ايه الحاده من هذا او الحاده يلتقب باطقم عادتنا يلا سبحان الله التفضل الله تلك كفروج من يهلي تيازونده هون عندهم يا لا تذكر من يهال عندهن دم ما يذكر له دم ما يصنع له يمين يصير نجرهم على ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده مكني أن يمس لن من ناقين يكونوا الله سبحانه وتعالى بهر باريوج باريوج سلام من بلو بدعاءهم إلى اعتقاد كل كل واحدة في هذه الثلاثه كن الذي سوى ثلاث تبوچ معناتنا عفوا كن الذي ثلاث يامنات آياته بثلاثهم ديامنو بارياوته سلا تتاراكونه الله سبحانه وتعالى والإيمان بها بس من ديامنو سلا صدقه سلا سلا عززاتهم الله سبحانه وتعالى يمن له فاما دعائه اياهم الى الاقرار بانيه واحدانيته فلسنا نذكره هذا ها هنا لطول وسعه لطوله وصيعه الكلام فيه طيب زجاجن جلس أم مالاته يانيو يالله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى دموع يعلمهمونا الله سبحانه وتعالى بتياتهم لكنة زجاجن جلس أم ماله مش نعتمس هنا على أنك هذا من على لأن ولأن يدعي لنفسه الإقرار بهما بالنذيل التوحيد الجهمي يراسه من كراكروسه ياله يدعي لنفسه الإقرار بهما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 هونو سالله اند لأ معناتنو توحيدو يعني الله سبحانه على بهرياتين ابطال ما دربو وين دمو جحد ما ሁለት توحيدات align بلوا سلازي الله سبحانه على بهرياتين ال لقبن با لهذي منونه طيب نقدر قروتش بتأمزوناتشو يا أي موت شو نقدر يا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى <تصفح> بها رأتوا جبدهم ያልተገቡ جال تقبضوا بهار ياتوا جبدهم انذت كالله سبحانه لا دين نسونا نقبضونه لا يقدر كنديم يقبضو يالناشونا قوام ينن سنك هيتسلم مني توحيد الأسماء والصفات إن توحيد الألوهية بتعنتها يا يجن الناس ያላቸውና لا تشونا ثقارات دي قصت أشيء يقبضان بهم جذي ابزان يو سو يتمار አይደልምទីን حدت وحيد الين بل هو يوم ده مو توحيدن بزو توحيد والصفات لا يميقراونا يمغوتلوو نجرال بزو يا اشاعيروتنا يا انزي احباشوتين ان شاء الله تعالى الله كفقدنانا يالن بزرزر በጣም بزو يسماناچو ነገሮች አሉ حتى استماريوچ تبلو التكامل تسوّتش سمّانات شبط آمين ستنكرون نقره تشعر عندما دم دميانا عندما دميانا مقواجة يتوصّنوا يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقره تنمي لمسادي شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى لين دزيلة التعطيل شر من الشرك تعطيل نباله نقر كشرك شر ولي يبلّت أي كفّان ولي انظر وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا كل معطل دمه ግድ ነው አይቀሬ ነው ማን ሊሆን ሙሽሪክ መሆኑ አለ ለዚም ነው አብዛኞቹ አካላት ሲጣይ አሻዒራውችም እነዚህ አህባብዎቹም ሲጣይ አብዛኞቹ ሽርክ ላይ ወድቀው ነው ቀብር ሲያመልኩ ወይም ወለይ ብለው ያልሆኑ ነገሮችን ሲያደርጉ ማለት እነሱ አለይ ብለው የሞገቷቸው ሰዎች ንግግሩ በያን سوستين أو مج سوستين أو كذ سباتمة سمانيا سوستين ولهذا يقال فيهم متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لازيمنا سنسمى بالهم من, باله من متكلمة الجهمية جهمية متكلمة فلا صار في وجهه فلسفة لا يعبدون شيئا من منا قرّس يعمل من منا قرّع وهذا هو نهاية التعطيل يتعطيل مجرد شوي هنوار ومتصوفتهم صوفية ولا صوفية راسعتن لهم زور يا ستاتو يعبدون كل شيء كلن منا جرنا ميملك تعالى وهذا نحاء نهاية الإشراف إيه دميا مجارت ما ما من إنسانيات جهوية بتقلال الله سبحانه وتعالى باهراتو الجل قدرك من سوي <سؤال> لا <هيه قلت سؤال> في في في في من زى غامرين لا زى غامرين هو تلايم سمايم بمن ما تاچ عدل سمالو هيوات هاي بالي يلاوم هاي بالي انذازم هاي بالي انذازم هاي بالي بدون نجارس فلسف الناس قبته بحال لا من لا يودبوا منهم نجارا يعملوا يعمل كت نجارين لا منهم يلي لا نجارين يعملوا متصابي فوضى سدموا الله سبحانه وتعالى كلهم بوتانا الوجود قبوا كزابلا حتى تلا لق خاب باون كفتومن درس على الله بيون من معناته وقت ما الله سلانه اني ما عند الله سبحانه يقولون قلوب كبيره الله السلام ايه كله ميا ساي يمندنا يتعطي زي يا الله بحريات من هوو من لا يكفى شرك ان نتحدث عن الشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك القيم والشرك والشرك والشرك والشرك ابن القيم والشرك والشرك والشرك الصواعق والشرك والشرك كتاب الله والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك بالدرة باي هنو وندم ما ما لا ينفك أحدهما عن صاحبه عنده قود يو لنت أدنا لله أيش دم على فإن المعطلة قد جعل آراء الرجال وعقولهم نداء لله معطلكم يا سوت يا سوتشن عستيت الناتن كلات الله سبحانه وتعالى كتاب كل أرجو يزواله طيب ما يتألب نزيكامتنه يتوحيد يشركنه يا تعقيل باشي تاوت واندما ما ماكوشناكو شو ماينا قدابو اندو سيقني اندوان اندوغاكا قنيه اندوان خلاص عند الزوم ينسو دقاران يهون التوحيد وشو. توحيد الأسماء والصفاتنا توحيد الألوهية واندما ما ماكوشناكو تيازناكو لله يوميقب والله يا إخواني نصيحانم سيطاتكو لاندما ريقبالي الله سبحانه تعالى بحرياتوشنا سموتهم تزي شرك عند النام التزيد كمن بفيتم ماهوك اننا مما قديلان مال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 منال على شيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات. توحيد من بالونجر عمو اللامكو إلا بإثبات الصفات. بحرات وتشن يا الله سبحانه تعالى بحرات وتش ب ما سركم هون نجي. لينابوت عليه من لا. وأن منكر الصفات منكر لحقيقة الألهية. يا الله سبحانه وتعالى بحرات وتش الصفات وتش. بدك ميارك صو مايك برسو يا ألهية. يا الله سبحانك على تملاكينت حقيقه مهم اونتها ودق يمارغسو نو هي برغتن لاكي لا يدري كن عياوكم يا الله سبحانه وتعالى بهاياتو تن ودق يا الله سبحانه وتعالى, وتعالى رحم الله تعالى وتبين لك من شهد ان من شهد الا الله صدقا من بأن اللّ الله سبحانه وتعالى بالجنيات ملكنة يمسك كرى كونة كقلب معنت لا إله إلا الله بليمسك كرى كونة كنة لا بد أن يثبت الصفات اي كرين وين قديلا من أم ما أمليت أي لا من كم عرضتي بحرية توجن الله سبحانه وتعالى بحرية توجن كما أذكى والأفعال الله سبحانه وتعالى تجاروتن ما أذكى قديلا مالتهم لنبت عليهم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن ما عاني التوحيد الثلاثة ي يتوحيد النزي يتوحيد صوت كفلوجة على أنهم توحيد التوحيد توحيد الأنوية توحيد الأسماء الصفات النزي ترجمته يتناجرة فأما توحيد الصفات يعني توحيد الصفات من لوجن فلا يستقيم هي كوالا لا يستقيمه كتب الله عز وجل توحيد الروبية ولا توحيد الأنوية إلا بالإقرار بالصفات توحيد الألوهية ربوبية يعني يا الله سبحانه وتعالى جيت يا الله سبحانه وتعالى تملك نت توحيد الجب أتبلغوا عقمو ببحر يا الله سبحانه وتعالى ببحر يعطون سدك به نجي وكل الكفار ولكن الكفار جنا على ولكن الكفار انظر يقرون أنكر ولكن الكفار جنا النذ كافر ويطالق شملاه نم ويطالق شملا كافر ويطوّق أعقل ممن أنكر الصفات والله عالم يتقبل عقلات شو يبلد أرواكينات شو ويندم يبلد عصابين بجنزبونات شو كذا يا الله سبحانه وتعالى بحرياتك شو ودك كم يارك الله سبحانه وتعالى بحرياتك شو ودك ميارك سو هي سو يعني سبحان الله كافي رجك سوي تشاء على عقلات شو ويانا نماذج نذيب ملو الدورة السنية ااا نذين الناي مستفصلة من الجرجن المجمرة المجلدة الجنيانه هوني ناق هوني آه يتقسكون كيت نججر عندما تفصل أولتين يعدل سلامي مجيد بتقلوا لما تقع عليها من النوع توحيد الأسماء والصفات بسوماما من أم أيكاري يهونا نقرنو توحيد الألوهية الله سبحانه وتعالى تجيت هم لا إله إلا الله عند سنا الله لا عند سوما الله سلازي بارك الله فيكم لذي نجر تكرد لست لنفع فبت يمد جبانا قرنو معرفتنا بمن معمهن يوقن دموه مستمر خلزين نقدر يلوقناه نقدر كله لما وق انشاء شاء الله بمية كتلوت كفلوش الاسماء الأسماء والصفات سلاف وشانت بحرية وجنسيات تلقون ليثين يطلقون دنبر ثيانسون من ليثيانسون دنبر إن علنا دن هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.